بسم الله الرحمن الرحيم ربنا والليل اذا وما واتاك ربك وما قرر ولا الاخره خير لك من الاولى ولا الاخره خير لك من الاولى ولا سوف يخفيك ربك فترضى الم يدك يتيما فاوى ووكدك ضالا فهدى ووكدك عائلا فاونا فامن فلا تقم وقم المسان بنعمة ربك